ساكن ديلي و ساكن عيوني عاشق محمد عاشق محمد عاشق بنو محمد صدرت دروني ساكن ديلي و ساكن عيوني ساكن ديلي و ساكن عيوني عاشق محمد صدرت سدرنا فارس الكوفة عاشق سدرنا فارس الكوف يا محله اسمه نهجا والشوفه يا محله اسمه نهجا والشوفه صحن القلب مترب واحروفه صحن القلب مترب واحروفه ضحى حياته مصدر جنوني ضحى حياته مصدر جنوني سابني وساجن ساكن عيوني ati dinsati hayayooni Haib mu Muhammad Sadir tidrooni Hab mu Muhammad Sadir tidrooni الكوف محمد الصادق هيبه الكوف محمد الصادق صادق مصدق للصدق صادق صادق مصدق للصدق صادق الموت الاحمر منهجنا عبق الموت الاحمر منهجنا عبق وافخر باسمه صدري سموني saakin دين ini suakin HOYONI ASHIK MUHMAS SOD IN DURONI ASHIK MUHMAS SOD IN DURONI AFA AHA AHA AHA AHA AHA War デereye Y Socod in India EC novellyan40 g. e Y radeau حادم اليك اخبني يا الوالي حادم اليك اخبني الوالي وبهالغيدان اصبح فنوني وبهالغيدام اصبح فنوني ساكن بليل ساكن عيوني ساكن بليل ساكن عيوني عشت محمد صدر تدروني عشت محمد صدر تدروني عاشق الك يا عاشق حسيني عاشق الك يا عاشق حسيني عبس الك متفاخر سنيني عبس الك متفاخر سنيني نهجك اموت واحيا تدريني نهجك اموت واحيا تدريني ولو متتارجى ساكن دي عيوني ساكن دي ليساكن دي عيوني عشت محمد صدر تدروني وش في عسبي منك ويا حكلا ما سرت فيني ومحبة ومنها مضموني اذكر واشوف العصبي مينك اذكر واشوف العصبي مينك وياها كله ناصر الدينك وياها كله ناصر الدينك كلمة حبيبي تصدح بعانك المكحبيلي تصدح بعانك نور ومحبه ومنها مضموني نور ومحبه ومنها مضموني ساكن بيني ساكن بذاك عيوني ساكن عيوني عاشيد محمد سدر تدروني عاشيد محمد سدر تدروني من كلام هبه سلامك اختم كلام هبه سلامك رموش ريشه قلبي رسامك رموش ريشه قلبي رسامك يرسم مشاعر كلها قدامك يرسم مشاعر كلها لقضاني ساكن عيوني ساكن دليل ساكن عيوني عاشق محمد صدر تدروني